يقول رب العزة جل في علاه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أصر الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فهدوهم بلا صراط الجحيم وقفوهم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 فَأَوْلَيْنَاكُمْ إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ فَإِنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ إِنَّ كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ إِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَٰهَ الله يستكبرون ويقولون أئنا لكاركوا آلهتنا لشاعر مجنون بل جاء بالحق وصدق المرسلين إنكم لذائق العذاب الأليم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 114. كأنهن بيض مكنون 115. فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون 116. قال قائل منهم إني كان لي قرين يقول لمن المصدقين أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَدِينُونَ قَالَ هَلْ أَنْتُمْ مُطْطَلِعُونَ قَالَتَ لَعَفَرَآهُ فِي سَوَاءِ الْجَحِيمِ قَالَ اللَّهِ إِن كِتَ لَتُرْبِينَ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 أَذَالِكَ قَيُّ نُزُلَنَ أَمْ شَجَرَةُ الزَّكُومِ إِنَّا جَعَلْنَهَا فِتْنَةً لِلظَّالِمِينَ إِنَّهَا شَجَرَةٌ تَخْرُجُ فِي أَصْلِ الْجَحِيمِ قَلْهَا كَأَنَّهُ رُؤُوسُ الشَّيَاطِينِ فَإِن بَمْنْ حَمِيمٍ ثُمَّ إِنَّمَا وَجِعَهُمْ لَإِلَى الْجَحِيمِ إِنَّهُمْ أَلْفَوْ أَبَاهُمْ ضَالِينَ فَهُمْ مَا لَا أَثَارِهِمْ يُهْرَأُنَّ وَلَقَدْ ظَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الْأَوَلِيَّ ولقد أوصلنا فيهم مُنذرين أنظر كيف كان عاقبة المُنذرين إلا عباد الله المخلصين ولقد نادانا نوح فلن المجيبون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 إنه من عبادنا المؤمنين هم أغرقنا الآخرين عشر كان عشر كيبا قولي سداتا ليكوبا دون دي هاي عشر رديل نوسو غدين هنا سابسنا تفسير كقرآن ككريم كوي اللحظة نايضة بكوبا يهاي احياد الله بي اللغة كناميدا من صورة صافا، عيد الله يسدي تنادنا واقعياي من الصورة نفسها. إذ الصورة د صورة صافا د كناميدا. أشلكي كارياي أيون التسول هريه. صورة صافا وصورة مكية. كناميدا صورة دي هي صدعي. أنت الرسولك عليه سلامة والسلام Firma muokkamaukun alla aina emme riisi, vaan keisnä hore, kun ei nyt saa pihja trovan sanab, että nuuloa, suorassa Aina suorassa on kymmen taina, kuvaa yhtä huippuista digan, aserki hore vuohoudan beiyy, musrikin حسيل كنصائح كل شيء يجري ادنا وغا سور جيرن باثبيه الجزائيه النسرقه يا رمان قيامه دحي دورين ادو غسو جيده هركا دمنه لو شغال قيامه يمر خاي ثغان ياركينا اي على عليهم وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذب سلا دكنت اللجو واش مو قسنانا هذا قومني هذا قلوعني هذا قاردرني لكن مركي قيامل لا تجارنت واجب جبوري وهذا ماني سارنتك كل كهذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون ما لنت إلا كلا سوء أيقونك أنت حوني يا أنت سن لك لب حيني والله أركناه فالجت كيف متناهي اللجوذ بالمرين أي ما لنت فمانته سلام مركي وقرتام فقال تعالى ربه وحشروا ملاكا مخلصينه وحشروا وعد كل مسأن أيها الملائكة الذين دت كل مياه غلمو قدر صغي ذل مقوات قنا وضع شيء في غير محله شيء ما سيوكها بونا مرنه إلى اليوم سدح قيوده ذل مل عبد لربه أدونك إلهي أبُر تي ذل منا وظلم العبد لنفسه يسبو النفس سي ظلمنا يا وظلم العبد لعباده يسبو أدوميه هيا بظلمنا يا سدع هذا الظلم أقرب العبد لربه أدوانك هيا بمركوا ظلمنا يا ومانكوا إلى الشريق سماين يا قارتوا يا بشرق سماين يا وحوصناهاينا وكشيه يا يا كل ما أن تسيه أسماء تلك صفاتك وكتومنايو إن شرك اللذل من عظيم كل كواكبه بين دل من لقلو قلمو خلواتنا ومركا يساعدوهم كإباد الله أمي إبادة الله أمي مركو ضيع عيانا يسقي من نفتيه دل مني أدماء ابن مركا خسولكو علىي سلاط وصلات مركو نوشي قاية حاجه نفسي اني مالخين اي ديجينا تيقفنا قفكه كلو حقدر او گيسته او گدبو الله حجي ما يبي مركه مركه دواميي دولمين هيسي سد اخدي قيبود بيشوك وخي دولمي سمي انت يكون ولايت اكار لو تو وأزواجهم واجههم نو عيال كو دي كلا لوو درايا اليس واجه حوان ماها واصفين قالمين صدام بالي يا هذا إنس يعني وحيد دل ما بقالي مشي غدا نلبى ليش مو جينا يا كل كجار لا كل مين تذالمينه يا يا وما الغدر يا شيء كانوا ذالمين تأي في الدنيا كوا هنجرد يعبدونكوا عابد من دون الله يبويك صدق عبادك إلى ما لا إلى ما كان عبادك اللي حسد ملكه هذي شيء ما شاء ده ده سوى واحد دانته عن نقطة، أما مك Quran كذا جايس من دون الله، إلى وحش سكال عليه كشويه وغواهان نقد، إنت إلى غير كأبود الجرت أو أبود الجرة، أي عند لوجيوجيني، من مركز لوجيوجي كتوسية إلى صراع الجحيم، نار الجحيم أجت كتوسية، أمريكا ساملاه تلاسينال، كل ك أمريكا كان لخديو جحيم اللجوء لنا إلى وحورنا يوقفوهم طبع جدك لأليس يا الله طبع يا مشركين يجي وح بكسر كأبديه مشركين هريكو يدنبنا يسمدوا ما كان طبع إلى وحورنا يا سبحانه إنهم ظالمين تلمسوه لرحلا ويدينا وحلا ويدينا يا إلى وح اللجوء عن و حق شيء لو كووي مخلوق دايو وحلتو ما يا وين ما ونيما نغورتا وحل ترىيو وا غورتا لليتو الله ثاغو ايي وحنا ترىيا ام با لورنجير ما كمرشي مالكم لا تناصرون شيو يامال لتاقيني هاي وحما دوجت هؤلاء الشفاءون عند الله ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله ما انتاد أتبر حنتين هؤمن جميع قنطين واعتره ما واعترتان وحا الله يسلوه الله إلا كسوك وحي له يا رجري إلا عابدي جري إلا توقي جري يوحي وحسمين جري قال الله يسلوه الله ما لكم محايذ ينكوه عنو لا تنصرون الإسوء قرقاري لأذيهين سيدي أدوك اللي إسوء قرقاري كلك أقول الله المطبوحين تانا جواب ما أيها كوك لنا جواب الحلم أيها إلا هذا جواب سبحانه قائلا بل إلي إسوء قرقاري واركداء هم إياقا اليوم ما أنت مستسلمون وإشدينون لو كنت له هو قامي يييي مالوحلو دقاجي يمالي ما رأيه بانواب بابادي لألوشي أبوكات المجران حكم كاتوا يسوى النار قريب بل هم اليوم مستسلمون وكيف يفن مانتهم وحظوا باتهم معني القرآن كمانيز اللهم فهموا وإنه ذو قاتل واحد لا يعيبين دي وحوو اللحظ لا يعينا ذو قينات من كماركا عد كيساد عمر فاروق وكاله مهم أيش وامترجمه من آخر اليوم؟ أفعل اليوم أتغنى لا بقوا فنصب قرنى قب كسان وكيرسان وكيره هني لو بفسرنا ميه ما رجى هذا لا يين كل هذا واحد توه هذا لا يأبينه وحول هذا لا ين هذا جينات وعندله هذا لا يدمن تعدينها إذا مركس كتب القرآن كفمش مركي عارين تأكله أولي خام ميسد بقران ciya do bibi digayso kale idan arwa annaga sheegay mal ninkii quraanka wax ka garanay oo aalima oo garanay quraanka inu hadu maglaana kafa ilaysu hadii lakallo ina yaan u hagaajiyo ما لكم عايذة وكواعن؟ والله تناصرنا يسوع الجاري لهذه، ولنا يسوع الجاري أن لا فور كذا. هم يقال يوما ما أنت مستسلمون كوايش ديفيو؟ قرته يشديفن الجواب يبلو علية اللوايو. أنا أكفانا لقوضا. أيامرك على شورج سنايا. تدي اللجويدان يقول ذهذا عن دعائي. بحم سوريه دام تحمر ونبرك دا ورد الله له. اغبلو و خور جيشتا بعضهم قاركو انا بعضن قاركي كلو كهرجيسانيا تتسائلون ي... يروو خسوي ديند كل كان لا يقول دي لولو غوي وحين قررنا اشقني وحن وحلو يا اساس اها وابليس و يسقوم مركزنا ما قوسو غبادو ام اجرام سماويه لكن غبادو لكنه وايل ما وايل وها وايل ان سيدان باو، كل كائسة جين هي بشران لوم برسيل، حتى لا بشر كينفسي زمان حكاساميساي سكان لوكاساميدان سيفكو أصلاً، أو تعليم تسيفريو كاساميساي كل كذب كي كو كو واحد لا يواجهنا يين دادوينه لللوجو يجون، إنكم إلين كانوا ضياعها، كنتم واحداً جرتين في الدنيا دمية، تأتون أنا وأنا إما جرتينه. أنا <سؤال> اليمين حقا من دقات نوقي من جلتين، هذين كأوان بعض الكل نوم عنين جري، وأنهور سيدي جري، وأنبه جري وحلا شفاعي الله قبنا يا، في ما أنتين بعنا يحقق، كل ذي مركي الله خلا مسورية ذين لا صارم، يجنا ويشدفع آيان وقاروا عليهم بل، هنقولنا ذين وريرينا حقا جي. لم تكونوا مؤمنين، هذين كقول ما مؤمنين هيدا. Kun me idin kuolleilla Rasul humeille, vain ihan, kiidin, kun sivillä olimme, mutta ennen ardalban uahin, idin ardalbada hain, kun olla ardalimme, niin vain usko tarvillain, ilma Gordon ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, إذن بقى أساسكين يوهر موصن هاي مؤمنين أفو حق الرمية جوابوا جواب لباد وما كان ما هاي لنا أنك أضيال عليكم بدينك أتباع من سلطان حجيئ يقر أنك محيلمان لذينك أني وضلالك يسيرك فيه وحظيني من ما أنك قوهاني منك قصبني بل إذنك ما أنه قصب إذنك عسكري قوي هو بدين ما أنه دلق كنتم قوما ضغي إذنك وحيداب داران وحاد قدبي وربية رسولية دين دار داري إذنك أهالي أننا محبا إذنكم ما أن نسمعينين حق وحا واجبين ألينا أننا أضياشا أمتبوحين تلخا هي إذنك إنها عايب قول خبنا خبك ناريك سيباين وواجبين قول خبنا وامحاي لأملا أن جهنم من الجنة والناس أجمعين erei ei valdu shenna kusuknaa voi tiva mantalla inu inna annaga odayala i i dim kedd tuoina lada ikuna adab tiva imu lada mina mant faa tuoina kun we dim badiyaina annaga ou we dim horka annai uhan dim badiyaina nussa anna annaga ba badiyai merka mainta lfa annaga ou badiyoni tana dim k i وفاق الشيء شيء لا يعطيه قفوع النفس سوى يكوسين مال قف عند لا إندم كوسينايا قف غيره عيس العالم سليم سببكن إن أننا كنا عين غاوينك هو باديولي مركز أبيري سبحانه فإنهم وضيعي أصبعة الظباء يومئذ ما لن في العذاب النار قده أي المشتركون النار كما يشتركون في الشرك أدوكم مركا يكون وراءه سنعى الشرك كفره والله والله فساده أي وداقين في آخرة قدهه لنا النار وداقه إنه أنك إباء كذلك صدع الأيدين شاكي أي أن نفعله كوسمينينا بالمجرمين كوة دنبيه له وهوينه واركاسية ودادا ساوته له قل كا جرمي ويني الله إله إلا الله أي مجرمين تدي بجرتاي قل كا قل الله مشركين العرب إنا إلا إلا إله إلا الله وإله وأقوات كي مركين مغلوا وحده جرم ما سمعنا بهذا في آذان الأولي وحن وحن مغلي وأبي أوش وجناي معها أينا لطارق أريتنا لشاعر مجنون سبب كان لا إله إلا الله يوفر إذا هو إلينا معنى هذي من يقينين لا إله إلا الله هو أول ما كانت عبارة ذاكو دواغيب وعن عباهين تحقل اسكيسي ميكا حرمي تحقلين يا طوقني يا عبالي يا بري يا أمني يا دفا صعدنا إذا كان يمسوا ليسا إنكو مركا ملنقاد معنى يحجمي بيننا هاي أريقا إنا دهنانا هو أن نوسى لي هاي إنا الألاب قد وضعنا وأن سببتنا لا إله, دي دي. إلا الله إله إلا الله بيننا بأقوال معيث لا إله مركع لا واحد أمثله ديدي ذي واحد لعبذون أباهين لم بعد لا تري الله مركع ترينا أباكوا قابصي لا إله إلا الله لا أنا أشني أقول لا أنت أنا يري حجمي باللهي أريه من أنيز إلا فاهمين لكن قوتك كان لا قالوا يا قالوا فقام بها قال نهده هو لكن بعد ما قالوها هذي ما لا اله الا الله يراها اصنام يرا ما تجري كل كازاي بير سبحانه انهم مجرمين كانوا اي حانجه اذا قيل هذي لا يرى الله هم لا اله الا الله هذي لا يرى يستكبرون الى يراهم بل ملك تاج جيرين كيف جوه وحا نقول للليل اجعل الالهات ايله واحدا مر كان انسان معبود باوتي لي صدح بقول يلي احنا المعبود المش المشر كعبد وحا تيرزن بقول يلي احنا دغح يا قوري يا برغلح يا ماريو ات الى كل لو يقان كلكو وحا كانوا دن ما جيره اجعل الالهات للليل الى باوجعه ولا خيره وده عنده أدنى منه جدنا أغنم دليل شوقي ما جاد لا داعي كل كتبك بافيني كل خالص علي منك يا ليه بمرعيه قل هو الله أحد الله صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا نعيم كل خالص علي منك لا مدمها وحنا ماشين من قال أحدا ماشاة لا مجرمين كانوا في الدنيا الدنيا لو عيقوها الجنة إلا قيل هذه اللوهيرة لهم إياها قولوا لا إله إلا الله هذه اللوهيرة يشتكبرون هذا الكيس كوي أو يقولون وحي أورنجرين أيننا نغم لا لتعركوا آلهاتنا كوان عابودينا ميا نكتغينا لشاعر نبي كيبه كووضان من لا شنو أفيال وقبايا أدارتي ميا إلا يالك hadana gabayaa nimadiisu majnoon i waalan kalsa gabayaa waalan bay ilaadeen markooda markaas in sudu qaynaayo nin qabliimo waalan taajira gabayiga hikmiye abwaanimo aftahan nimiyafahamu luqado aataqani. murti ururiyo inta su gabayuu bahanda idan waxa gabiy kara nin nin ka tiray kama suurogo waxa la ka أو دودة ما قب يك، إذا الشاعر يمجنون كل كيسو قفتم، وركواي واشتوكاية، للشاعرين كريان مجنون وارم بجيران، في لهب وركواذي بابية، بل إغلاق إبطالي أهلك أنا، يري بل، سبحان كريان ماها، من هو الله؟ يجاوح ليمن في الحق عد، حق حي فلا إله إلا الله، أي ليمن؟ هذول لي مدنا ويصقوا بالله بما وصدق المرسلي صدق ان لاشين يا صدقك الا لبو وصديق من صدقك لا من صدقك صاحب رونا وا قصرونك وشا صاحبك ما كفك وحده هذا كو صعبيه ان بادلك كوكبين 80000 فيك كو ضهورده اكو رواض في عمتاي. هذا كهذا لما أركن من صدقك وحاة تريبه الرميجي كهذا صاحب معها من صدقك وفكرون تخوصيه وهادة خلطان تاي كوانية كهذا صاحب كان كله يأكل أغر كهذا صاحب معها كلك هو صدق وحوناديك الرميجي المرسلي نبي نحكسه بالله جميع الأنبياء أي النبي كلمة حق لا إله إلا الله الكبه لا الله أيها اللي وصدق الله في قوله فلقد بعدنا في كل أمة رسولا معال لابهي أن يعبدوا الله واجتريبوا طاغون قلقا نعيق سعب الله فاتي إلا عيسي ودنبيي في سعوتي خصوصي مكان لا إله إلا الله لا تريد أيها النبي قرميي قرمو شغيري وحأيلي ما دين باحقة يشعرنا ما كبيانا ما هو بس جاء بالحق وصدق المرسلين فسوشي وارك كل مد كوكا توحيدك إنه قديم ياه قوكا نكدأوين يا, يا إسافك لا إله إلا الله قوكا ويكدأوين وحلقوا قرنا ياه إن أبيري سبحانه وما خلقنا السماوات ولا ضونا بينهما إلا بالحق حق درتب الله أبو ري وحا الله أبو ري نلكن الله أبو ري إن تقول الله أبو لا إله إلا الله درتب إذا هذا إله تي ردي يلا كدعوي كل ككلمة لا إله إلا الله أهو على عبدي كرائم سنجرين وأنا أباه وكلمة كدعوي أمك إذن فصل ما أنتن لا أدري كل كالله محمد عليه سلطة والسلام فيم اللهم ياذي ضال له كلا لنجي قتني توحيد كنيري مبوبة أولوفية أسماء وصفات طاع وقيامة تقال <تصفيق> و و خوك ديلجيه هو توحيد الوفي الى و ربي نيمديس يكو هيصا ماله رينو ابو ري ول ابو ري خالق ياي خالق <تصفيق> ياي <تصفيق> <تصفيق> محيي ياي مميت ياي لا يسكو خير الله هل لقد دايو إباما قبطة جنيدوا أمي إيا دفقوا قومي إيش عباده وأنتي اللي هو أمركو تاقلي إباما قبطة هذي قرميه عشان أفضل أحسروا كل مية الذين واحد ظلموا قردر صدي إيا وأزواجهم وحكوا تيبالي النوعة إيا وما وحكوا المية أي كانوا الدنيا ذا كوهانجرين يعبدون كوه من دون الله أبوين كسوك كقد الفاجهم كتوسية إلى صراط الجحيم جحيم وجد كيدا كتوسية وقفوهم بعد الجوجية إنهم إياقا مسؤولون وحالوا ويدين واتنسوا أسي ما لكم عائدين لا تناصرون أي أنسوكو قرقاري بل إنسوكو قرقاران دعف هم إياقا اليوم وماندا مستسلمون إسبيب شنقر مل كيف كونوا وحديا؟ هل أمكنوا وحديا؟ وعكوا هذا المي قنن فكالقنتيه بعضهم قارقو حكور جزء بعض قارك كله يتسألون يقوسوا يدينا قالوا أتبعدي وعيلا إنكم بذلك مطبلين أضيالا في الدنيا بعد هنجرت تأتوننا من النقط مادانو على اليمين من كسنوجات مادانية الأول باكث النوجاتان نور الهرسان قاضل نقوق الحسان شرك النوهر سيكتان بان نفرتان وحانات نقوق باب الحسان اوحنو قبط مانت قالوا اضيالك وعيرادان بل إن النومدك إذن كنمي وركاد مجلو إن لم تكونوا أصلا إذن بما إذانا هين مؤمنينك وحقرون أي اسكم مدن بينوا هين وما كان مناهان لنا أنك اضيال عليكم إذن كوركينا من سلطان الحجو قر إياحوك يلو جوا ان اذا كسبني وان بادل كيدن كهرني ما جري الناس بل كنتم أن اذا كسبني ده يا كنتم وحده هيدن قوما ظاغين حد دبي فحقه واجبين علينا سنقول اننا كركن هاولوا ربنا ربigen اريا ايا كلigen كركن كو واجبي او ان انغو ذن لذائقون قيل من باذ يايني او هركا يودينمو ايا من يينكو باذ يايني سبب كنا هو ان اننا كنا وهن وهاي قوينك وباذيا فانهم اطباء يمسضو اما جني ييزي حقد الروح القوه لا نوفدن يوميدن في العذاب النار كل هذبي مشتركون ولاكسنا ين ان اننا غير كذلك سيدا ان كو نفعل كو سماعيننا بالمجرمين وحيداً بيوهوين إذا يكون سأساً لكو إنهم مجرمين كانوا أي عنجرين إذا قيل هذه اللوهرة لهم إيجا قولوا لا إله قال حضركم عابداً مجروا إلا الله يبوهين ماهانه هذه اللوهرة يستكبرون عسوين عشين جرين وهو يقولون وعي أورنجرين وإننا النقمية آلهتنا يا رجالك نجاكوا كتجعله لشاعرين يا أي لشاعرين لعشين درتيس من وقته جينا جوايا مجنونين و alone بالعشين مع النبي ما نوالا اجاو ليميد بالحق توحيد يا ورد يا رمسيم بوليميد وصدق وحنا وافقيد المرسي خصوصي كور رئيس الادريه توحيد ككل واعدي ايونا الروماني يا قائنا يرسل قد يقول كلمة لا إله إلا دين عقى يا عقينا يا وكلمة عقى فلما عصوا عصمة إنكم إذنكم مشركين لذا يقول عذاب عذابك وذل من دوناته عذابك الأليم أيه حلا حينا أيه عذابكم مركل الله إذن لا سريانه والله إذن لا عذابتم أيه إذن مدري من وما تجزون الله يدين أقبل مارين مايو إلا ما شيء بع الله يدين كوا أقبل كنتم في الدنيا هذا الدنيا ذكورة هذا تعملون كوا سمايا قولي في علبة قاتينو نري في هذا مضاعف الله كوا من جاء بالحسنة فلاو عشر أمثاليا ومن جاء بالسيئة فلا يزعل مثله كل قواهم لا يظلموا فأو يدل حني حنيا سبويه أدلابزتين كليا اللي دنكو أفا المرينة حداد مجرمين ته إلا عباد الله ونلقو أفا المرينة المهانة حتى أميه المخلصين المخلصين قيرا كلول إباو تعدها أما عبادة إبا, إبا الله خالصي إباها نولي إبادينا خالص أغلق خوصوا دي سداك أغلق كوا وحي عمل فلين كليا لقو أفا المرين ماي قال بلا أبلابايا ومن جاء بالعسنة فلو عشر أمثالها هيقو وحا ألغو أفا المرينايو إيه عمل قوة المصرين لابا إيش قدنا ماها كلك سيئ هذا عدلي يألغو مهمولا أما حسنذا فضلي يدراب يدقاليب يألغو درا أولئك قوة إله عبادتي لا أبرحت لي على وحكة أنسوا قادم له محيليه فزق هنقري معلوم لأي معلوم ليقان ومحدد لوقت وقت جيسيبا حديناه، واللهم رزقهم فيها بكرة وعجية، نذكرنا ولا كينايا، نذكر دم بنا ولا كينايا، أنطلع معلوم كيليا، فواكهو خايليا، فواكهو حول، إنكم مركين واجيوك كجوعنا، أنطناحناهنا، أنطلع وحناهنا لحفظ الأجسام والروح نفطه يجلكن إلينا هنا، وهدينا عنو لمنا. اما ايجا كاجا ما غابت امش كل كاني ديا له جنو و حمنايانو دمبا نفيا جا جميلانجا جا جنا جير كو لا تابن ميزو مع العلينا هي وماشي لوما با بنت ومكرمونا لدرجين كلمة مكرمو وعيكو تصيح تقوى لعذابي عذابك إحانا لغو ترعي سيدا مركا يمتبدا كجيران القبتان ويجري هذا هو نادو يا مالكو ليقضي علينا ربو كنسان مركا لغاهم مصنادو ومال انتاذ الله كنسان ومانتا لأنكو اخصوا فيها ولا تكلمون ذوق إنك أنت العزيز الكريم باللأي هذا عذابك ماركي قال اللي جيلا باللأي هاي أفا سحر هذا وإنكي حقا سحر كو شاقي جيلا نار تم سحر باع فانكو جيلا أفا سحر هذا اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم قل كاكو اسمحا ليسو قدرها يا عذاب جيش ميا وجيكو عنو كرون واجوكو يمد النفسانها ومسقعد يمانكا كقال إنكم ماكثون اغسوا فيها ولا تكلمون دق إنك أنت العزيز الكريم هذا الله سأل القرمات أما كوكا كوكا وعلى كلامين إيهانا بارتدار كما يانا وعلى ركزي مرعب بأو إيمان أي أو بريدين أي سلام ضول من, من رب الرحيم مر ملائك بأو إيمان أيسا والنبداد أيسا والملائكة يدخلون عليه من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فليمن عقبد مرقيب ايش بريدين هيا خلقوا قوه كان كو حنبليو يسهدوي هي فرح قالي هي طالعين بيلي كوان حق رات وهم ييجا وهم مكرمه لدرجينه في جنات النعيم برواقيات جنات الجنه بالو درجهينه على سرور كرسي كركم ايي كو سغن يي متقابل ويسخور جيجان أو محبلا إيشك من عنك وشيا الخوذي باش عدن مدن مسك كله قدر كأدو وماء يطافوا عليهم كركودا بكأس مول من معين أنا ناسو ولا لحم مدن جيرتو جرتوا أيالا صينايا ملاعق يا ولدان مخلدون بأديج يا دا إيه دا إيه دا سيدي يا جالسيدي يا را خمرذا مذب كذا بيضاء وعبدهاي لا زادين ومعام بلنتاي لشاريبي تكلم أيه أيوم هي... هي... عام بلنتاي لا فيها خمرات جوديها ذاك هو ما سجنها غول الأجرد غولك اغتياله لجر وح لادي له خلك خمرات يادون كأنه يكد وانتاي خيامنا لوا ذاك هيالو شجاعية خلك من ذا المركي العضو أولا فحي اغتيالك سماهنا بابدين إذا كرتك عقليه Kalku kofka muddmiin nukhduk O abidu edeksi oktayyana Tirkii vajdii leysa Kodmii vajdii leysa Kalka mäloku baktilani Enta huwa abidu Iyakunudu yyä jennavi Taflihi waakuvakaan Waindahum Ahtodawuhaa Katsiratu tarfi Tafli inda haka gabina Inda haka gabintu wasidi Waahwa yyakamadatan Naisana allako abuuri jennava Nimaan كلك العامي كأكو قبته أكو صبري قنا عقبته نباك في عن مقبته هني كلام معرك ما كوا واحد كدوهين كوا ندوك شاك مركات شقادي كذا ندميل مذوب يقاضي سوق يكو عرضي واحد صارك ذي من كان قرآن كانه ربلا كان مصبي درجوي ما عقل جاف كوي بضربة قلب جري أنا ما رضي كل جواحا كان حريت دارله ودارا جا وأحبنا أما تاس طرفي من كان نما نهين معرك كل كان نبى ما قبطو نبى كفي عن ما قبتو إستجابتك ما أنتوا لأن تريد مرا يدوره هنقلت أنا من كان كوك أنا جواحا كمجدوا عندهم أكثر دواحا قاصرات طرفي عندها قبلها جابين وعلى أزواجهن كل هنقلت إيه همونيو إيه النن كلا إيه هواكو جري إيهنون إنه هو إيه إيه هو إيهنون إنه هو هو إنه هو إنه هو قروح ماذا بكو هذا؟ كان هنا هو أحد موضى أيضا أحد موضى مكنون لإلالية وكنت حدينكو هذا حدوث إذا فلنقى فلنقضو ستنلقى وكلا فأقعشو عدين ماشي يشي جرينا قروحي إذا عدين هذا موضى يتبولو إلا قلياتنا وكم تعدين عد ميدب نكو يرجرا كل كان اجمل الالوان ميدب كوغو قورخ بان اييله ييينو حدين ما كو جيرو مكنونا شيغان اديل لايلاليو او يان قور قبانين قبو يادويل ميرين لكن قورحه زي قرادو تباين قرادو خوبو قدام بيو طقيق مج طه والرأي قبولا قيل لي قال كأنك كجرت إلى أنك نحن حياد موداو لا تنس أنك أنا إنكم لذينك لذا يقول هذا عذاب. هذا بقول من دوناته هذا بكي الأليم وحنودينا وما تجونا لا ينفال مريم مايو في ماكي قم بالعيدن قافل مريم كنتم في الدنيا الدنيا تغذية تكون عنجرت تعملون كوصمة من الأغوار والأفعى إلا عباد الله مدي هذه عمل فلات لغواب المريني أدومي المخلصين باوتا عداها ان شرك جيرين غير بنا وحنقل تهاج ولا ولايك كوا له معيليين فزقون معلوم معلومون ليقان فواكيو خاعي وعنون ايا فاجام الجيرتو وهم اياقا ومكرمون اريا معمان اللوه ورمدونو في جنت النحي فرواقية الجنتات Balluukka rameina, jalla sororin, sarijalkorkota, jukusuga jyhin, mutaka bilin, kuwaiskohur jyilu, jupapuwa lawarega, jala jimkorkota, jikassim ugel, min mainin, janenazila hammedana, ba juba, hap, lezetin maanbadan, lexaribin, taskhadama, umeanbadan, lafiha, kusen kunnia edesidetä na dunga, kusugnej, haudun, agerit, agliga, ija tisniga laadjaro. والله جفا عشان الله جت تخلصه والله هم أنا عنها خمر هذا حقت ينزفوا كل ماذا حواري اليوم أهل مايا فعندهم وقت ولا وعى قاصرات وطرفه إندها قبلة قاب قدينا عنده إير عند وعي كان هون مدام كذا قد مودي بيطن وكون كذا قد مودي لو ماكنهم قال كذا اللجو قريو هيكون أصدي قلادك على فيس غابلا كل خاميدات قالوا جلها كمل أي واحد درس الله أنتم نولا مد ملحدة وآخرة غير قيامه جديدة كل كعلما دواك فتن مجريه وعسى هذا الرب بقولك الله يسوع يسوع دمك استوى كعلما ت حقيقة بعد البالوتة كعلما يا قريشي هي شقادي هي جريتي هي مساجد دي فالوقومر مايا سنة العمر مجريه كملحد بوها آخره جديدنا كل كيموم مؤمن كل ما بوه كورن جيري. أينك لما من المصدقين أيضا متنا وكنا ترابا وعظاما أين المدينون مو واحد رميزن انت اين الليمانو كننا لاجوجو دفيو لجم بابانو كجدان سنه لشعليو من الاظال مريم يرميزن كل عامرك اهل جنه اي باشاله لذلك الباشاله و خادونك لو سو ماراي ايامك كان كصو دحاي سارين و خوليا هي ولال آخرة دودي دنا كل النار كوجرا ما إلى سفيرين واحد موده إلا يكوس غفسه قال لا يري النار يوم كوجرا كرت جبين هذا كات إسقى بالي ما نايا شوكر جوسبنا يا النارتي كي ألاحظ بالا نايا أيه مادة ما كاسو كذو العذلا الله إن كنت لترديني ولو لنعمات ربي لكنت من المحظورين إلى ذايبت بادي واسقى قالت أويا مال ايو حدي غورن جيرتاي فريان لغو خلص وخاس مجيراني قال تعال خديو يرفاق بلا وحكور جلس بعضهم لو جنها قاركم على بعض قاركي كل وحكور جلسنا يا يتساءلو و الدنيا دي اي كسو مريين بيس دينا يا كل قال قائل من هذا يا و وحو يرا منو ما لو جنها كميدا قال ذلك للهذ لا اني اني كان لي و لها قرين متصاحب بانه جريزه وانه من الكوبة النولين يقولوا وحوه به جري وحو اينا كاديكا مسلمكا لمن المصدقين تدكا روميسان مياتكا متاهي ايدامتنا حدينو بمانو وكنا اهانو ترابا عرو ايو وعداما لفو اينا انكا إلا مدينون انتا نولول نلوأ اليو نلعبال مرينة ميات روميسان جري قالوا وحوه في أهل الجنة هل أنتم أخياري متهين مطلعون كواكي إلى صفيرنا يا إغاءكي إلى صفيرنا لمرعين فاطلاعا إشتغى النار تيكور جوكسادي سالو دايمودي فراه ملحكي وحوكو أركي في سوائل جحيم نار جحيمة برتن كذا إشتغى الضبالاناية أيوكو أركي مركاسو النفتيتي ونعي أو قال مؤمن كيري تاللهي tabbo magiraan magici ayaan ku dhaarsaday in kii taa waxa tigeey ninkaaga suuciiga la turjiini inaad dheelaa koto in taa aqeedada humay ee baasiga luuwiin kilaayay igu xalcelin jirtey ii laqini jeesay igu la murmi jirtey hadan warkaga yeelila soo kumayshas mataga وسنيجو كاركرين لا كنت وأنا حالها من المحظرين هو الناتل دعجيو ينكمي بنغله كلك على قوله ديسيهار أيو كسر النغضة وحلقو فرحايا إنكارين لغفر حسي إن جوين ولكن نعي هذا وح أولي هنا إنو جاري إنه ملكو ما عندنا كرتاعين ياي ما منت على ديمانة يا ما سبنا على ديمانة وما زيد ما تيج إن أنا ودمسه ما مالا نولانا يا انت قفا تقيني دماتي متقا حداتي ابترساتو وذي اشان ابترينيسو حقا مدى الحزبه يجيلان ابا اكب اللو اما ابقوه يجيلان الى ادم اللووضا انت حقا يجيلان ليس يا الله صعب قلك وحي كفرها يا من انا يجيري كحلو نوبين قلك سيوا بميتين طبغتنا ميه وما وحانا غير دبا اركاينينبا الا موتتنا كيري ديي ما هان ادوراو الرئيسي تي ان سو برنامج ميدان هين نمو الدنميه هذا نقول والكلابات كان طف كان مركو قالو انتو كبحو ناركم نوقلو وصدق الله في قوله وما هم منها بمخرج ليما بحيو خرخاز اينيه عذابي نجنا من بسه الله بذا النجوتار إن عواكب قينه ومن عذاب لذا كل كار لذا يبقى وكالين تبيه كارين ماله عذابنا ماله لذا يبقى لقول عندهنا سنة يا أفهم نحن ميهن ماهنو بما ما يثي هو بمانا إلا اني فمان ما وشتنا كاريدني ماهنة الولاهو رئيسه الله باد فما نحن ميهن ماهنو بالعذابي هو الله النار أنا ميهن والنار نوها كبهو دنيا كاري نوها كبهو دنيا ماكاكوشا أي هيا اي كاري اي عذاب كبهد باده اي جنيه دنب دابكو قولي استاد تيبه يقره هذا سنة لانكو أو او ان كاري اي عذاب دنب اينا كبه غين لهوا كاس العظيم هوي لمثل هذا وحان لسيقاي وحلميه فل يعملها وش قيس العامله كل كدينو دارينا مش قينه همينو هالقلب عينه وحنقينه هاي اللي بابا ما من اللي, اللي قلنا في المال ب اللي هو بيحيا مش أنا قالني ماذا هي قا. وصدق الله في قوله ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم لأن الله ملجأنا وكنتي كل كوات قدمت هاي نفس هذه المال إلى هاله، أذى الله كله، جنذنا الله كله، و الله كرامي أحد ما سكوا لكن ما أشوك ذاتي، نفتي إلى الله، يا مالك أبلا، أذى كوكدي من، جنذى أب إن الله أشترا من المؤمنين أنفسهم وأمر لهم مكجتى، و نفتي يا مالك المؤمنين تعلى، و مكجتى، و رجت رسيء، لهم الجنة الى الجنة اليه وطبع نواسى طريقة البحر وعلى يقاتلون في سبيلنا جيدك يا بيدي يا بكورياني جالا كان ان هذا وركاث لهو رسالة الفوج الليبانة العظيم وين لمثل هذا جنة لها الشكاين هي واحد لاميضة فلي العامل هو بعضهم غاركو على بعضهم غاركوك تتساءلون يجاو السويدينيا قال قائل متدليا ويويره منهم كمذا أهل اهل جنة اني اني كان وحي اها نجي لي اني قرين المدل حريرا درس شقون لوذا قالا بني مو مذا الى حريرن ملك وذنولى اخر وديدنا يقول وحدي جري ها انك ادغا لمن المصدقين انت رميسن مياتكم مثاي اير موتنا فغان ديمانو وقونا احانو ترابنارو وقيدا منلفو اين انجا الا مدين تبدا بانلوه فالمرين نيات روميشنتاي ويورن جري قالا ووحو يرى كي مؤمن كاي هاد لاي قال انتم اهل جنومته واطرقون كونك الى سوديمون فطلع اسغا صديمود فراهو ملحد كي بو وحو في سوايل جحيم نار جهيمه برتنك اي ديو كواركا قال مركزه ففي النعا صلى الله عليه وانكو دارتي إن كيتا وعصيكتا لا ترديني إن هذه هلاكتو ولولا نعمة ربي خبقي برواقدي حدا ينجير بالإيمان والهداية والعصمة إله إله إله لا كنت إهنوني لكم من المحضرين تتكالنار تلابع قليو أيان كميد نقول الله أفوما نعنو أخيار موحينا نقول ننبا بميت كوى إلا موتتنا يرد أني ما هلأ يرد أني بعد ما تكون سميع إلا موتتنا يرد أني الولاه الرئيسي وما نحن منه من بمعذبه هو الله ناره إن هذا وحن إنه حيثنه له وكاس أي الفوز العظيم العظيموين ولمثل هذا وحن يوح اللميدا فليعمله شاقيستان العامل ملك شاقيستان أيوه ملك هدينه صامرنا مقارنة ميشا نصميناي إسقارة بيقيد كانت أي نصات الماني إن هذا اللي هو الفوز العظيم اللي مثل هذا فليعمل العامل في أن أرجحي من لييرا وإنتي حقا دي دي لغو أرورناي لغادي بلغي سيئ بوحولي أذلك كانت أنصو شرحناي ميا خيرو فينام بدا نعم هيذا في عن هي نزولا مرتسوريو أما ما سالشجرة الزقوم جيد بسو نارتو گودہ ادو کو یات ادو یاما فرینو کولا العلم عند الله كل كا ادگ انت جتا قانا اتون عبداي كين كو فصيرو ثور بربره وكله اما حنغييو وكله وشقار او وكله دركاين او الدنيا مثلا ان لغو كبي ايه هو بابو حسب الزقوم كذا تقوم ليرا مياه فأن كل كشجرة تقوم زلاط الممر إن النجائب جعلناها كذا سبحانك يا الله فتنة بلو لظالمين أنت قاله كبلوني شيء كبلون هذه ليرينها شجرة تخرج في أصل الجحيم كذا النار تلحليك بهذا إذا ما جاءوا هيكوري أن وأي هذا الماشى تيروح النار تيجي النار تحرق الأشجار فكيف تنبتوا إنه قران كذب يا يتناضلوا كرام وحلا لي وحي والنار وكل شيء وقابدرته كذا أنا كذبها دب مياجيس كذب حكرا وحي اللهم كلها على كل شيء غزي خدري إلى هيا كرانين كل كادوم كساس يقول في النورين هذا وآخرنا يا ديبار عش اللي يا جدع فرتان يا ترى المصور جلزه كلحتوش عناني مركي يلاكن غنينا على شغوري والنار كل كيقولوا لنا وحال لي هي بيا كري أقوى سعد به مركي أبانا تركودي هي بيا كذا لس كراه عرن كاسك دعنا دا كي هذا الأذلي ويسقى مين ما إن ولا يكاد يسوقه مرك خر. يا كولاي يا قرمان لما لا خياره نفل إلا اللقاء إذا انكلك السؤال من جنة او لغدقها جنة كين انتو تاقين نحاجي لأدقة واحدة واحدة واحدة وحب كولها دا دا دا دا دا ما لا خيارتي واحد قرمان ما لا خيارتي واحدة عبدالان ما لا انت يا ماشي فوقو لانسان إنها شجرة زقوب إنها انك ايبا اجعلناها كيالي فتنة بلو لظالمين واغر درسوا انها تقوم شجره واجد تخرج وهي كبه على سياس الجحيم نار الجحيمه برسانك يديك كبهد فالحمدارك طلعها وبعيد واحد ما دا كانه يسرع رؤوسه سياضي شيطان الانسان غير كان مريحه وجود شيطان كثره مره واحد ما يسقش بهايو وقال رب وانا لا اقول انه على يقلوش به شيطان ماجي سواركه الملدي صح الكي ماجيلاش اذا كل كان سانو قال انا غيرتي ووحاغيا وها وها شيطان ماجي اسكو شدي ان انا وداك نقانا وعلوا وحن قفره كو شيغينو و شيطان لا سيده انو شيطان رغناي انا انسان نغبر اذا نعلو قبال لوو شبهاي محمد شيطان سواركه كل كيت كنا قاب نقام مر سيده انغوا وحنا نعينا دد يديوبا نفس نيبال ايو حوالي سيدانا اذا سيدانا ابو ايه ليه همه لم يبقى اللقوع ايه ايه مانارك المدعيسي كان اهو احد مده روسو سياضي سيدانيا المنحوض فإنهم كوا انقياما لديثنا لآكلونا منها سقوم عنايين فمالئونا وابدو منها سقوم البطونا على سيكابدو الحنايين او قاجة رايزة قاجة أدبه. ثم هذا يكبر حياً إن الله محيليه عليها بيدي حميدة الحنان كوركي لا شوبا برح فعان كودي إيا بيه الكورلا وإسكد عرب من حميم بيه كورم حدي الله برحي جير كودي إيا بيه الكورلا وإسكد حجيراً وإحيبا ثم كقضى إن مرجعهم حرمته أولابانا إياه إلى الجحيم نارت جحيماء ايه اللّه ونهي الملك لماهي له سواء كمتنده جيسو إنهم إياق الفو عيهلين آباءهم أبيالكوت بيهلين إن أيهم باللين كوبادي يوضي فهم إياقون على آثارهم أبيالكوت كوركي يهرعون اللقودة جديي كل آباء هدوكو ميهي كوتا يهدوه وقلو عيه هدوه باي محدودة أباه مقدس ما أباه كفى عن اللوائح إله ويناء واحد كفابورتا كوجورا حصولك وصول دير الدين توكو كان كونك عرف يعني أرجع لكن حقراء أباه يسأله عن جري أباطس يسأله عن جري أبقور عن المال حكاي كيمادة واكر إنهم يجا ألف وأباءهم أبين القرب يهلا بعلينا إني يينا بيل كوبادي كو يلا فهم يجنا على آثارهم أبين الرادك وتركي أيورعون اللجودة جيئي ولقد وحذوا في تاريخ أقول ما لغشكينا يا ضلل إن أرمي قبلهم ومدنهم محمد كأقار أكثر الأولي ومديه رئي أنت هذه بذنيت باللون تي وحقوني في أغلبية مهري انتي عبر ما جي كحيروهلاهنا كلا أي هنجرت أرجع أنا سوقي تبلان من قديم الزمان وحديثه سان الله إن في ذلك الآية وما كان أكثرهم مؤمن ولا قبل الله وحلّمه قبلهم وما كان أكثر الأول انت هو الرئيسي الباباك ولا قد أرسلنا وحن أدرنا فيهم كوهر الأعضاء المندري فصول أدقى أي أن أدرنا إفنظر فيه كيف سيدي كان آتي حقبة المندري كوهر الأدقى إيريب دمبادودي سيده يهتوا لدبركوية إلا عباد الله إله دومه ما هانه المخلصين هذا علي إبلا الله وبرحت ريو كمك هلمي تالا كان نبي الله النور أو أهل شريخ الأنبياء والمرسلين وأول رسولين أرسل إلى البشر أي مثال لمن سيئ تاريخي يسوى داري لكن ناشا موجز في قابل بعلينا وقوشة قال تعالى خدوح يروا لقدو حدفا ناجانا إنه نوير تينوهم نبي نحن نوير يا أبي أست تلقا لنا أي سأل بقولي كم تنسو لمغري وعي خب إني مغلوب فانتصر سانو يري ولقد قد نادنا وحنوير تينوهم نبي يلاه إله ويسامانه سبحانه فلا نعمة أخبر واقع المجيب إنت هدي لوير تو أقبس أنا أقول نعمة فلان saysagina wabat badi asyalna uudhamay sidag daga qoysle joga aya wax looga qabsay inni maghlubun fantasil intaana duluur yiri fa fata'na abwaab as samaa munhamid irkhibatubay laga furay dulkan lagu shubay wa arda uyunan dulkina dambalay ya iliya laga burqiyay kulkan ku dhulkana korbigu gantana kuysamadan xosbiyu shude altaqal تبي دي تقول على امر قد قدر جانغو يادمسني به ما نتلفوا الا فليني اي كل ساعه نكلغا بيغي شيتي رميسي ما حال لقد نادانا نوح ايا نويرت فلنعمل واجب انت واقبشنا انجا ايبا ايا اوغ نعمله وانا او جينه نحبد بهذهني واهله تكيشفنا تبادينا من الكرب سيدو العظيم وي ايا وجعلنا دنيا وروح الميسي وعنكيل هم يجا الباقين أقواري سدعيلبولي سامن اللي جرا عرب هي الروم هي فارس داري هي حامن اللي جرا أنت ملو هي لافر تركي هي خذن من اللي جرا تتر وعاصو يا جوج وما جوجنا يسعل داري كل كابدك هو يسعل داري سدعنا ساعة خلق وجعلنا ذريةه هم الباقى أدواذوا حقاري نوح بعد لي فتركنا وكتعنا يبيري عليه نوح كرك في الآخرين ومظها ضمبه وحنوكتعنا سلام على نوح في العالم إذا أمان ينم الله نوح مال أيضة كان وحوله قليل هذا على نوح في العالم إن شاء الله لو قنيني ما كل كان ادلو ما رايسو خلقنا كعبستي سلام على نوح في العالم سلام نبي جليه على نوح نبي نوح غورك يا في العالمين ان كودي إلى الى ووجه يري كل كان سلان لو بد باجي يا قال ده نوحكم هيك ان انك كما كذلك سلان نوح انو افال مرينيبا نجي كو افال مرين دونا المحسنين انت صنفه شيء بو تاع على إذا كدوا ألا بدبادين أيها إنه النوح من عبادنا أتوا ما نجيب النوح كمديهاي المؤمنين حقرهم أيهاي ثم هذا نوح يقدر كلا جريبا بدبادين أيهاي أغرقنا وحن حصلناي الآخرين إن في كرولا نقبان كبقناه قرآن كنت النوح نبي الله نوح للا بدبادية كولا وما أغران لكن في هود ومن أمن ومن أمن معه إلا قليل مالك سيديتاً بأي اللقارثية مالك اللبونبونية مالك سيديتاً بقول يا كنتو سن الرسول لواقعي حسينه انته لينا هاي النقطة سيديتاً أصارها الدعيان أذلك جنة الله تلمهم خير في عنام بضان نزولاً مرتسورياً أم شجرة الزقوم الزقوم كي تيسيباً في عنام بضان إن أنك إبا جعلناها وعنكي إلي شجرة الزقوم فتنة تنبلو للوالمين أيهاكوب لو لا يريد يجب أن ناركو يالما أقول ماهو إنها شجرة زبوم شجرة تخرج بعضا في أصير جحيم نارك الجحيم جريد دائلا أيهاك طلعها في دائلا وبحيث كأنه بعض مدافئة في حصوص يظيم شيطان يلمضحو فإنهم أهل النار لا أكلون ومريدون منها زبوم منها زبوم على شئ كبو الحنجونا ثم كده إن الله محيلايهين عليها ساقوم كور كيدا لشوفا مبارح عرن لعب من حميم بياكلون إيا جيركولي ليسك برعي ثم كده إن مرجعهم لعب الشدوض لإلى الجحيم ناس جحيمان لإلى أي أيو آتي إنهم إياق الفوهلة آباءهم إياق آبا يالكو وآلين إن إباد فهم إياقنا على آثارهم بيال بادي يوضي شاد فوضي كوركي ايا يوه رعوم لقودة جيي ولقد وحده بطلعين اللومي قبل هم هرطا اكثر الاولي كوه هر ريي انتوضي بطني ايا امدان كهربا اللونتي ولقد وحده بأرسلنا اينا ندرن فيهم امدين فيري كيف سيداي كان النقاطي عقبة المنذر كواللودي اربجنباتوضا الا عباد الله إبادوا مهما هانا المخلصين إلا دا عديسة ربا راح ترى ولقد وحقف نادانا نوح إنو النبي نوح نويا راي فلا نعمة وحاوكو برواقبادا المجيبون انت الله قيل يديه وحجوابته اقفكي اقايل يديه كريسة أنك إباؤكو برواقبادا ونجيناه سنوح كريني وأهله يدكي كريني من الكربش دو العظيمون فجعلنا كان يلي ذرغيه نحفر عزه هم يرى الباقين ادونك كو و كارا ترينها كان تجني عليه نحكرك في الاخرين امالها دبه وان او تغني سنان حسن امانك سنوات امان, أمان سلام نبتجلي حميده لك لغن أي على نوح نبي نذكرك في العالمين جدكو إن انك قبيس في سلامه طريقي تتقوا لها كذلك سيدنا انو اول ماريناي ونجي اول ماريناي المحسنين انت وناك سنضمنت انه نو من عبادنا هذوما الذي بكمج المؤمن حقناي ثم كذا اقرقنا وما شيني الاخر انت عرفينا وما شيني والله اعلم